إن شر الدواب عند الله السم البطم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يطيعكم نفس واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون شوف يا استاذ شوف شو زهبه بتقعد او حد يعني النت ضعيف جدا حذر يقول الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون هنا يبين الله در فلا شر المخلوقات ويقصد بذلك كل من يدب على الأرض من الذين خلقهم الله بل فلا لعبادته إذن هنا في قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون يصلوا ذلك أنهم لا يسمعون ما أنفعهم لا يتكلمون بما ينفعهم لا يعقلون لا يفطرون عن جل في فلا يباذلون بالتوبة والأوبة ولا يسرعون في تحييد الله جل في فقال تعالى الذين لا يعقلون لا يعقلون أن الله جل في لا يعقلون هنا في قوله تعالى لا يعقلون فعندهم الصفة لأنهم فقدوا أقولهم فهم كالدواب بل أضل من الدواب فمقال الله تعالى إنهم إلا كأنعم ولهم أ لم يسارعوا إلى توحيد الله لم يعتنوا بالآيات التي جاءتهم تدربهم على عبادة لا وحده لا شريك سبحانه جل جل في علام قال وهنا شر الدواب يقصد ذلك الكفرة الفجرة الذين قد اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وهؤلاء هم أضل خلق الله وهم أسوأ خلق الله لأن الشرك أظلم الظلم وأخبحه وأعظم الظلم ولأن الله جل في علامه لا يغفر أي شرك به ويغفر من ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى فالبهيمة أفضل من الكافر البهيمة تسبح الحمد لله سبحانه وتعالى قال الله تعالى إن هم إلا كنانا مذهب اظلم سبيلًا. قال الله تعالى: ولو الله فيهم خيرًا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا لو علم الله في ابناء الكفار شيئا من الخير لاسمعهم سمع اجابه يعني فتح قلوبهم فعقبوا اعراب بهم وايضا جعل الات التي يرونها تؤثر في اقوالهم وفي قلوبهم وفي أبصارهم وفي أسمعهم ويكونوا يصامعون أجابة يعني يسمعون الآيات يسمعون الوعب والتذكير يسمعون النظار والبشارة فترغموا يسالعون إلى ربهم جل في علاه قال الله تعليم إذا كلمت فيهم خيرا والمسألة اللهizin على القلب لأن الله جلالة الله يختبر الأباد بما في قلوبهم فالله بما علا amps يختبر الأباد بما في قلوبهم بما في قلوبهم فلو علم الله جل فعلا من العبد خيرا لا أسمعه سمعا يفيده بالإجابة وبالمسارعة وبالتوحيد وبالإيمان لذلك قال الله تعالى ولو علم الله فيه خيرا لا أسمعهم والمعنى أسمعهم سمعا يجيبون به أسمعهم سمعا يستفيقون به يرجعون إلى ربهم جل فعلا يوحدونهم حق التوحيد ينفون عنه كل شرك وأيضا يميلوا قلوبهم إلى ربهم دون دون الأنداد ودون النظراء الذين جعلوهم بغير سلطان أتاه الله جل فعلا إياه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لا ولو أسمعهم لا تولوا هم عبدالله هؤلاء لو أسمعهم الله جل فعلا لا تجد منهم إلا التولي كما قال الله تعالى عن أهل الكفر عندما يعينوا الغيب أصيروا شهادة ويعينون نار جهنم ويخفون على فوات النار فيقولون يا ليتنا نرد ولن نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نموا عنهم وإنهم لكاذبون عليكم سنوكاته وإنهم لكاذبون فالمساءة عندهم هنا الله يعلم ما فيهم ومن داخلهم لذلك قال ولو أسمعهم واجعل لهم مفاتح القلب أو مسامع القلب تتفتح وتعرف وتنظر إلى آيات الله لا فيهم لا تؤثر فيهم فهؤلاء طولهم كقول أهل مكة حينما بين الله للفعلاء عن العطوم والجحود الذي في فيه قال أولا فتحنا عليهم بابا من السماء تظل فيه عرجون قالوا إنما سكرت أفسارنا بل نحن قوم مسحور فهؤلاء القوم أعلم الله تعالى طمس على قلوبهم لأنهم ما أرادوا ما أرادوا الحق والله خير قال الله تعالى فأما تموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ولذلك قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ اللههم قلوبهم فيقلوب قد فتنا الله تبارك وتعالى وعلم ان انها ليست قلوبا او ليست محلا للخير ولا للاسلام قال الله تعالى ما يريد الله فتنه فلان تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبها قال نوح ما ما يحدث قال وما ينفعكم النصح إن, إن, إن, ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ايهوكم هو ربكم وليس ترجعوا هو ربكم فاذا انطرق الله تعالى قال قال ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لاتولوا هم ارض عليكم السلام ورحمه قال اتولوا وهم معرضون يعني يعني قاصدين الاعراض والتجديف والجحود والنكران قلنا ان القوم يتحكم فيهم امراض الامر الاول الركوب الهوات الركوب الهوات الثاني حب السلطان والجاه والنار والوجاهه والكبر هذا هذا اعظم سد يمنع الإنسان من أن ينضم تحت رايه التوحيد تحت رايه الاسلام مستقينا مستضعفا الناس يقولون ماذا يقول, يقول بادروا بالاعمال فتنا هل ينظرون الا او ينتظرون الا غنانا مطغيا ان يرى المرء نفسه ان يرى المرء نفسه غير محتاج ان ربي الله هذه اول سلم الهلاك قل لا ان الانسان لا يطغى الراء مستغفر والله علاه يقول انار يا عبادي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا ترجون ان تستغفروني اغفر لكم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله تقولون علم الله الذي احاط كل شيء ولو علم الله فيهم قادرا لانسمعه ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون لا في إلاقى النقيين ولا هدافة عليهم وقلوبهم قلوب منكرة للحق متباعدة عنهم قلوب ليست نقية ولأن الله تعالى ما جعل الإسلام إلا لقلب نقي نقي هذا لابد أن يكون وعاء نقية حتى يقبل الفيز ثم ذكر حال الكافرين بعدما ذكر حال الكافرين أمر المؤمنين باجتناب هذا الحال قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم واردون يا أيها الذين أمنوا قلنا ابن سعود قال كل يا أيها الذين أمنوا نداء من الرحمن فرعها سمعك أمن تأتمر بها أرزاج أونين أوناء تنتيعا لكن نحن نقول أيضا بأن هناك لفتة عظيمة جدا عندما يقول الله جدل في يا, يا أيها الذين أمنوا فيها أمران الأمر الأول تشريفكم عند ربكم وسمكم بالإيمان الأمر الثاني أن ما سيأتي فتطبيقه علامة على الإيمان من علامات الإيمان يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله أيها إذا إن كنتم بؤمنين حقا وصدقا فعلامة إيمانكم الاستجابة بالله بسرعة الاستجابة لله والرسول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على المنبر ويحدث أصحابه قال جسر من المنطان فقال جسر وابن سعود كان خارج المسجد وخرج وخارج المسجد فجلس حتى انتهى مثلا من وعضه وخرج واجد سعود يجلس على الأرض فقال ما بك؟ ما الذي أجلسك هكذا؟ قال سمعتك تقول جلسه فجلسك انظر هو ليس بمجلسه وليس بقريب منه ولهو بعيد لكن لمات أتاه الصوت انظر إلى السوعة الاستجابة هذه من علامات الإيمان ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول فعلته بلسان الحال أو يقول فعلوا ما أحد يتخلص ولو كانوا ولو كانوا على الجمع ولو كانوا في إعواز شديد ما هم كانوا كما قال أنس تدور, تدور الكؤوس على الرؤوس وكانوا يشربون الخمر أنهارا فلما شربوا الخمر جاء الصارف وقال أنزل الله أو أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إنما الخمر والمسير وأنصاب الأزنان وريد سم الأم الشيطان فاجتنبوه في الأولى قال قال, قال الله جالي فعلا فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يقع بينهم عداوة والبغضاء في الخمر والمسير وأصدكم عن ذكر لهم الصراط. فهل انتم منتهون فالقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا كانوا يشربون الخمر انهار انهار فلذلك في البحث في في المعاصف هم يعني اتوا بابحاث كثيره جدا على مسألة تدريب الناس على على التقليل من الخطا في امريكا جلسوا يعني مدد طويله جدا يدربون الناس على على التقليل من من الخطا فلما اطلعوا على قول الله تعالى وعلى قول سيدنا طلب انتهينا انتهينا انتهينا ربنا علموا بأن السلطان الوحيد على القلوب هو شرع الله جل فعله لذلك قال الله تعالى فحكم الجاهلية يبهون لبدا أنت تريد الإسراع في التنفيذ اجعلها لله جل فعله فقال فهل أنتم منتهون انظر ماذا فعلوا قالوا انتهينا ربنا انتهينا, انتهينا ربنا لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا والمعنى علامة إيمانكم ما سيأتي تطبيقا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يخيكم الثلاثة الأخوال في قوله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم فبعض الأعمال يقولون أن يحياء قلوبكم يحياء أبدانكم أيضا إلى المسارعة بالخيرات إلى يكون في الآخرة الحق أن نقول في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا يستعيبوا الله بالرسول إذا دعاكم لما يحييكم فكل ما يدعوكم إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي إقامة الصلاة إتاء الزكاة الحج الصوم كل الإعبادات صحة المعاملات التقارب إلى رب العرض والسماوات بعد ذلك المستحبات في المستحبات. كلها فيها احياء للقلوب واحياء للقدام وفيها الحياة الاخرويه الأبدية السرمديه بجوار رب البريه سبحانه وجل جل في علا نعيم ابدي نعيم دائم لا ينقطع لا قد الله تعالى لا يبغون عنها حول يبغون عنها حولا خالدين فيها الا ما شاء الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ورسوله رجعت مره من في صلاه المساء شرقي وكان يصلي فدعا فلم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يرد عليه جاءه بعدما سلم, سلم ثم جاء إلى, الى, الى, الى النمس سلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت في صلاة يا رسullallah ويعلم أن سلمة في صلاة قال, قال كنت في صلاة ثم قال سبحانه وجل فعلا قال فقال أما قرأتине الله تعالى ، يا أيوا الذين أمانوا استجيبوا لله بالرسول إذا دعاكم المحيكم قال ، بلا و لا أعود بلا و لا أعود مسارعة في هئه في h lansirear و هاديه من علامات الإيمان يا أيوا الذين أمانوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم هاذا علامة الإيمان الاستجابة للرحمن سبحانه الرجل على الجميع ، يستجيبون قد يزير الانسان ، قد يخطئ هذا ليس على هذا المعنى أنه لم يستجيب ما عزاك أنه يستجيبه لكن غلبته شهوته والله والله يغفر والله يرحمه عليكم السلام ورحمه عليكم السلام ورحمه قال معلمه علمه ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تخشعر ومن الحياه ايضا حياه القلوب والاسماء الاسم الاسم الكوفي والاسم المنزله وهذه لا تتاتى الا للعبد الموفق المسدد قدم فجاءت النتيجه ومن التطبيق كما قلنا هي احياء كما قال مثلا ولا زرع بيتقرب ايه بنفحه او حبه في احفادتك كنت سامعني اسمع بيه وبصلي دي بصلي ولا تقدرش بيها الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه يعني اعلموا أيها الناس لأن قلوبكم بين يد الله جل, جل في أولاه كما قال النبي صلى الله عليه تصريحا القلوب بين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فأيوما قلب أراد أن يقيمه أقاما وأيوما قلب أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه وتعالى فعلا لذلك كان النبي صلى من عظيم دعائه ومن تكرار دعائه اللهم من القلوب سبق قلبي على دين فأيوما قلب القلوب سبق قلبي للأطاعة وذلك لجاء تفهم المغز من أن النبي صلى الله جدا وسلم ركّز على هذا الدعاء ما هو؟ ما الذي يمس ما نحن فيه الآن في الواقع؟ الدعاء نعم ممتازة مع عبد الله حيّة هلم الشام هو تصدر الشام لأن كل أسئلة أهل الشام يتفوقون عن ما قال مصر مصر ومن دنيا <تصفيق> كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كزيرة يقول يا حيّة قيوب رحمتك أستغيث أصلح لي شئ لي كلهم ولا تكني الى نفسي طرفه الابراء ايضا امراض ايضا شاميه في مع كل مجهود هذا كله شاميه عليكم السلام ورحمه قال قال المسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكني الى نفسي طرفه ابن لكن المسلم قال الا وان في في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا يا اقل قال الله تعالى واتقوا فتنه الذين كفروا الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب ما فهمت يا استاذ داني على المهل يعني بتتصبرين ولا ايش وفي الحق الله ايضا اتى باجابه اذا الله هذا القران ربنا لا تذلنا بعد الى هديتنا وقبلنا منك رحما نعم واتقوا فتنة الذين ظلموا منكم خاصة الزوالي بن العالم قال ما كنت أعلم مكست زمانا الدعاء ربنا نعمة الدعاء كان أقول يا حي يا قيوم برحمتك أستريف ليش أني كله ولتكني لنفسك رفعي واتقوا فتنة الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب سبحانه وجل وعلا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه الزبير القنذري التي و غير بعضهم نزلت في الطالحه او الزبير وعلي بن ابي في الصحابه خاصة وصحيح نعم الا الاصل في قاعده التفسير ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص الس واللفظ عام واتقوا فتنه لا تصيبن منكم خاصه هذه في حال يعني يقال هذا بخصوص في حالة أن ينتشر المنكر ولا أحد ينكره في حالة أن ينتشر المنكر ولا أحد ينكره فهنا نقول بأنه سيعموم الله بعدد كما قالت أنه نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبث وإذا كسر الخبث معناه أنه لا كسر الخبث ولا, ولا, ولا منكر ذلك قال النبي صلى إن الناس إذا رأوا الظالمة فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقال وفي رواة قال ورفع الصالحون أيديهم فلم, فلم يقبلوا لا يستجيب الله جل فحقا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم على الخير لأطرى فلابد من الإنكار ولابد من إقامة الدين في الأمر المعروف ونعم المنكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا من رأى منكم مكان من فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم فبقلبه وذلك أضع الإمان حتى لو ركب طغاة عدات عدات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال سأتي أمران أمران تعرفون وتلكلون قالوا يا رسول الله أفعل النبي دمسي قال لا مصر زما أقوم في مصر وفلواء أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد بره إلا من رضي وتابع إلا من رضي وتابع إلا من وتابع قال تعالى واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيادكم بنصر ورزقكم من الطيبات واذكروا إذن في الماضي والمستقبل كان له وتمكنوا من كل الدنيا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض العلماء قالوا هذه الخطاب لأهل مكة لأن كانوا في مكة قلة وكانوا مستضعفين وأيضا لما سفعوا إلى المدينة فكانوا على فقل لا يملكون شيئا قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم ويذلكم من وصريين تخافون أن يتخطفكم من من دياركم وأن يسطوا عليكم وأن, وأن, وأن, وأن يذهبوا أرواحكم بكفرهم ولأنهم لا أرقبون في مؤمن إلا ولا ولد فجعل الله لكم مأوى وهذه المأوى التي جعلها هو ما هاجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي المدينة الطيبة الطيبة وقواتكم الله جل فعلا فقوى شوكتكم ثم جعل رايتكم خفاقة عليها يوم الفقان يوم التقى الجمعان فجعل الله نصر النصر على على ايديكم على اعداء كانوا في اكمل ما يكونون عدة واعتاد وكثرة وانتم كنتم في قلة وفي ضعف لا عدة ولا عدد ولا اعتاد ومع ذلك قال الله تعالى اديوها ربك الملائكة فاني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فقال اعناك واضربوا منهم كل, كل منا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال نصرت بالرعب مسيحة شهر نصرت بالرعب مسيحة شهر واذكروا إذا أنتوا قلوا يمسطفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم من الناس فآواكم إلى المدينة وأيادكم بنصري فنصركم عليه يوم يوم بمتشر قال ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يعني مع ذلك بأن الله جعل رزقكم عزاً ورزقكم نصراً وارزقهم رزقا رزقا من الارزقين رزق الابدان ورزق ورزق القلوب فثبت الايمان في قلوبكم وزاد مؤشرهم وايضا رزقكم طعاما وشرابا وما يكون كفايه للدنيا فهنا لما لما اخلصوا لدينهم لله تبارك وتعالى أنظر قد فعل الله لهم ما لم يفعل غيري سرتنا رجل على امام 1000 رجل مقتني للعده والافاد والاسلحه وغير ذلك ومعنويات أيضا كانت السماء ابو جهل يتكبر انفه وشمخ بانفه مستعظما قال والله لن ارحل حتى تسمع بنا العرب وتهابنا بعد ذلك وهو الذي المغفل والذي قام ودع ربو جل في علا على انه يقتل من كان اقطع لنا للرحم اللهم احن الساع فكان الله تعالى ان تستفتحوا, تستفتحوا قد جاءكم الفتح وجاء النصر للإسلام والآن الإسلام قال الله تعالى ولأتواعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا قال واذكروا إذا أنتم مستضعفون في الأرض خافون أن يتخطفكم الناس وهذا كل مرئ لابد أن ينخل الآية على نفسه كيف كان وكيف, وكيف أصبح كان, كان وحيدا شريدا طريبا كان عاتيا كان منحرفا حيدة عظيمة عن السنة ثم مع ذلك أيضا كان محتاجا فخيرا ثم أغنىه الله تلفي علاء وأغنى قلبه وغرس الإيمان في قلبه وتعالى تأسمه عنده علمه رفعه أعطاه مكنه هنا لابد أن ينزل هذه الآيات واذكره أنت قليل هذه تجعلكم يعني أسرى لربكم تلفي علاء فالحر أسير الإحسان إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم فمرد قال واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أيضا تخطركم الناس فآواكم وأيادكم بنصر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يعني رزقكم الله بتلاف علاء من الطيبات وهو رب جواب كريم رحيم أتى لكم بالخير من كل حدب وصور كما قلت التذكير بالنعائم له فضل عظيم وهو أن تساجع شكر الله للفعلات وأنا أيضا طلبها قال الله تعالى لاعلكم لكم تشكرون يكون على خبر ذلك أنكم تزيدون في الشكر ولأن نظاره على قد فجعل ثبوت النعمة وزياداتها مع الشكر وهذا أيضا في قلة من الناس قلة من المؤمنين قال وقليل من عبادي الشكور عن نظاره للفعلات ملح أصرياء وأولياءه بهذه الصفة العظيمة إنه كان عبداً شكوراً شاكراً لأنا أميه فهذه من أعظم صفات المؤمنين لأن الحر الحر يؤثر في الإحسان الحر يؤثر فيه الإحسان قال شفائي إيش؟ قال الحر يحفظ هداد لحظة وتعليم نظر الحر يحفظ هداد لحظة فما بالك النعائم النعائم التي أتت تترى حياة وقوة ومن الصغر كان الجنين في وطن أمي السمع البصر والقلب يعقل يفكر الهداية والعلم كل ذلك من النعائم التي تستوجب وتستلزم الشكر صباح ومساء ليلة ليلة النهار قال قال ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين أمنوا أرعى سمعك نداء آخر سيأتي أيضا من صفات الممين أن يكون منتسلا بما قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون ربك ورحمة الله وبرك ورحمة الله وبرك هذا الكلام على الجيش تسي لمن أطلع الكفار على أسراب المؤمنين فهذه خيانة أمانة نعم وخيانة الله وخيانة الرسول لأن بها هدم لطواعد الجيش الإسلامي وهنا عندما يقول الله بالفعل لا تخون الله وتخون الرسول فتخون أماناتكم هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن افترع الله كذبا أو افترع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا والخيانه لله والرسول الخيانه في الدين الخيانه في الدين قال الله سبحانه وجل جلا في علاه معه طيرا سبحانه وجل في علاه قال الرسول انه متجعه في دين فمن اعظم الخيانات للمصلي عدم الاستناد لسنتي وطرح السنة ومحاربه السنة واظهار البدع هذه اعظم خيانه ظهر للرسول ولذلك الانسان يتعجب جدا من الذين يعملون ويفسحون المجال لمن طله اعداء اعداء الدين ولمن تراه من اسوأ الناس قولا في السنه ومعارضه للسنه كما خرج علينا النبي سو هؤلاء الذين خرجوا ليتكلموا في السنه هم الآن يظهرون امام الناس انهم يعززون القران لكنهم لا يخذلون السنه وطبعا الاسلحه والرماح شديده عليه فلا تستطيعون الجهر بانهم لا يخذلون السنه لكنهم يقاضون يقاضون ذلك تقنينا ويتكلمون على ان البخاري ليس يعني كتابه معصوما البخاري ايضا في عن ضعيفه ومسلم كذلك وبعد ذلك يأتي على السنن ويغرب للسنن لا تبقى لك إلى الأحدث على ما يقول أشعره طضيئة الدين لا يفرق هذا من أعظم المحاربة لله ومن أعظم المحاربة للرسول الله سبحانه فهنا في فيه خلاف في هذا الباب على ما قاله الله أكبر الله في علاه يا أيها النادي الأعمال لا تخون الله وخيانة الله خيال الدين وخيالة أمانة لأن الله جاء الله قال إن أعظنا الأمانة على, على على ان اضع ردا على سمائه وارض وجوال بين أن حملنا واشفقت منا احملات الإنسان انه كان ظلوما جهولا هذه صعبه هذه خيانه الله وخيانه الرسول وخيانه السنه كل ما اظهر بدا فقد خان الله وخان رسوله ورسالتنا اننا نشدد جدا عن المبتدع وبعد ذلك الانسان الذي الذي يهفو قلبه إلى المبتدع يعني يرقل قلب له وطره ينافع عنه هذا الرجل لابد أن يراجع إيمانه مرة ثانية لابد أن يراجع دينه مرة ثانية فإن فيه بعض الضعف الذي يمكن أن يصل إلى الخيانة ولأن البدعة خيانة البدعة دين لخيانة طبعا نحن لا نظن أن أحد يقصد بدعة لكن عندما تقام الحجة عندما يقول له الإنسان أنت من أين أتيت بهذا يقول من فلان ويقول تقليد تقليداً ونقول له هذا مخالف صلحة الصلحة الصلحة الصلحة يقول إمامي أعلم هذا لجل فيه نوع في نوع أخيان للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان جميع الناس مؤملون بالصلحة إمام المزهر نفسه ماذا يقول يقول إدرابه بقول عرض الحق واخذه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما للا أقول بما قال للرسول الله أرأيتني خلص من كنيسة رأيته في رصتي ذي وخيانة المؤمنين أن يدل على, على على أسرارهم ويدل على عيوبهم من خيانة التتبع تتبع العسرات هذه من خيانة وهذه طوائف طوائف تأتي تحضر دروس أهل العلم لا للعلم ولكن لانتقاد العسرات لانتقاد السقطات وعلى ذلك يجمع ويبدأ يبث ذلك في الناس هذه خيانة عظيمة جدا فترك السنة خيانة وطرك التوحيد أعظم خيانة وترك النصح لكل مسلم خيانة والغش خيانة والتغليل خيانة من غشانا فإسان منا وأعظمها عدم النصح لهم الدين بنصيحة قلنا يمن رسول الله قال الله رسول الله العالمية المسلمين وعامتهم عليكم السلام عليكم الله تعالى يا أبدينا عمانوا والرسول الله تعالى وتقون أماناتكم وأنتم وأنتم تعالى منهم على علم من هذه الخيانات التي فيها وعلمه وعلمه ان أم ان اموالكم عندكم فتنه وأن الله عنده عين اذن هذه مثل عندما ذهب الى باد القريضه فهم لا نرضى إلا بربابا ولأن أهله وزوجه وأولاده كانوا عندهم فأراد أن يستبادا عندهم فلم أشار له قول سعد النمعاذ فقال لا وفعل فعل ذلك وبشره يعني أشار إلى رقباته عن الزبح لو نجلتم على حب سعد الزبح فأبقوا فعيب أنه فتخان الله أصبره فنظر هنا إلى التوبة وحسن الأوبة فروت نفسه بالسرية فقال والله لا, لا طعام ولا شراب ولا نور ولا احد ينسى حتى يتوب الله عليه وينزل الله توبته بعد سبع ايام انزل الله توبته انزل الله توبته سبحان الله جل جلاله وقال وعلم انما املكم اولادكم فتة وان الله عنده الاموال يعني توقف حفظ الاولاد توقف حفظ الاموال من الله ليس ليس احد ايده الله تعالى وعلم انما املكم فتنة انا كان اخطب في الناس ودخل الحسد يتهادى أو دخل حسد يمشي رويدا فنظر ريهنا السلام فترك المنبر وفترك الناس وجرى إليه احتضم ثم قال صدق الله إنما أملكم أملكم فتنة معجوف ترك أعظم وظيفة وهي واعظم الناس فالمسألة عظيمة جدا لذلك الذي يجعله الله ذا فعلان يبين لك عظيم البلاع على عندما بلغ معه السعر قال يا ابناء إني أرى في الماني أني أذبحت فانظر ماذا صلى الله عليه الله عنده أجل عظيم يعني من, من اعتنى بنفسه مع ربي ذا لفعلاته وبعباداته لله ذا لفعلاته أنفع له أنفع له من الفتنة بالولد والمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم طالب يشيع وماله وعمله ما يبقى معه إلا العمل والأهل يرجعون والمال يرجعون وأرجع ويوزع على الورث لأن هناك من يحمد الإرث وأتزوج به قبل أن تنقذ العدة ولكن العدة ليس على على الزوجة في هذا الباب لكن أيضا يكون خريب الموت فيتزوج بالمراض ولكنا لا نمنع من حقه لكننا نقول هناك أداب وأعراف واجع إنساني لتوامن في الشرع لتوافقه العمل بها وعلموا أنما, إنما أموالكم أولادكم فتنة وأن الله عنده أجل عظيم اللهم ادعان المسيط من أجل لأجل عندك وانت قال يا أيها الذين أمنوا إن الله يجعل لكم فرقانا هذه آية قاتلة صرحة طيب سيادة أستاذ داليا أجيب إن شاء الله بعد, بعد الجس إن شاء الله شيري خيرا بكل خط خير. قال الله تعالى يا أيوا الذين أمنوا أرعى شوف هذا السمع شاهدوا هذه النداءات المتكررة دلالة على أن هناك ربهم يعرفوا على كم التشريف والتعظيم أنه وتيسماكم بالإيمان يا أيوا الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله بالفضل العظيم قال الله تعالى يا أيوا الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا هذه أن يتعقبوا ربكم جل في عل متى الله جعل لكم فرقانا فرقانا بين الحق وبين, وبين الباطل وعدي كتأتى بصفاء القلب ونقائه وصفاء القلب ونقاء القلب يكونوا, يكونوا بالتقوى بالتقوى قال إن تتقو الله والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو سبب الله يبقى إذن إخلاص ومتابعة وأن تكفى عن محالم الله على نور من الله تخشى عقاب الله سبحانه وجل جل في علم وإن قال إن تتقو الله يجعلكم ويكفر عنكم سيئتكم ويغفر لكم والله بفضل عظيم الآن أريد منكم يعني ما يمكن أستفيد منها أصوليا أو من هذه الآية استفادة أعظم مما تقوم في مسألة أصولية مختلفة ماذا الكلام في قولي إن تبتقوا الله يجعبكم فرقانا فيها مسألتان هو نشوف هنا آآ الأولياء ليسوا مقصمين هذا مقرر عند هذه السنة الجماعة أن يعبنوا من عذاب الله نجري في هذا صحيح طيب الطقوة السعامة الصالح ممتاز هذا كلام صحيح أيضا لكن تصوير الأصولي هو هذا أنا أريد ذلك أنا أريد الأصولي فالذكر الخاص بعد عام يؤكده التكثير المغفرة. التكثير المغفرة يعني يكفر عن مساءتكم ويغفر لكم قال ما التكثير المغفرة على التخصيص ماشي كان زيد لكن أيضا ليس أصولي لكن هم قالوا في الأصول أنه ندرس الزكرة الخاصة بعد العام صحيح الحكم يضير مع التي عليكم سنة وكيدة السنية أين أنت أحنا انتهينا أغفر الله لك طيب هنا نقول على المسألة الصحية أنت تتقل الله يجعلكم فرقانة فرقان يفرق قريباً الحق وإيش والبطر الفرقان يفرق قريباً الحق والبطر هذه كأنها ينتزع منها أنه يلجأ في السؤال للأعلم للأعلم والأعلم هو الذي فرق الله له بين, بين, بين المتنازعات لا سيما إذا كان في مضارق الخلاف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلل وبين, وبين وبينهما أمور مشتبهات هم المشتبات تحتاج إلى فرقانة المشتبات تحتاج إلى فرقانة ولذلك ماذا قال الله تعالى قال لا يعلمهن كثير يعني يعلمهن أي شيء والقالية هؤلاء الذي حققوا التقوى التي تصل فيه الى هل انت تعليق انت تبحث عن العمل انت تتقو ف 1988 معناها شدة التحري والإشتحات وهذا هذا تقو لأن تقوى العمل الصالح وشدة التحري من اعظم العمل الصالح والدلالة في انها من اعظم العمل الصالحة و انه من إن اخطأ ặ problemas الاجابة يعجب لانه اتي بالاعظمة عمل الصالحة فمساضي يجلد الاشتحات في هذا النوع فالتقوة هنا المقصود بها هي شدة الاجتهاد ليصل فيه أن يكون قد فرق في المتنازعات فيرجع فيه لمن؟, لمن يجعل الله له تفريقا بين الحق والباكر وهي فيها دلالة على أن المسألة لا ترجع لأهل فقط إنه ولد في المحلة علماء فالأصلا تذهب إلى الأعلم فالأظهر أنك تذهب أصلا للأعلم قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئتكم ويغفر لكم هنا فيها معنى أنه يستر على الزنب ولا يؤخذ به يستر على الزنب ولا يؤخذ به هذه أيضا دلالة واضح جدا على, على, على أن الله جعل سبلا تصل بها الإنسان النتائج مبونة بالمقدمات يصل بها الإنسان إلى تحصيل العلم أنه مختسب ولكن كما قلنا بأن التحصيل في الأصل أنه مختسب والتنائم مختسب ولكن الأصل أنه هبا الله يصطفل من مائكة رسلا ومن الناس قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهنا انظر في هذا الباب وان سبقت لهم السيئات والمعاصي فانهم بالتقوى بالجد والاجتهاد الله جاء في علا يكثر عنهم ما مضى له ويصفل لهم وايضا يوفقهم في مات يوفقهم في مات قال الله تعالى واذ يمكر بك هنا الوعك الكبرى من هؤلاء والمنافقون أعظم الناس مكرا بالمؤمنين ولذلك الله تعالى لما تكلم عنهم قال يمكرون ينكرون الله والله خير الماكرين يضارعون الله وهو خادعه فهناك مكر من اهل الكفر وهناك مكر من اهل النفاق ومكر اهل النفاق اعظم من مكر اهل الكفر قال الله تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبطوك او يقتلوك او او يخرجوك ويمكرون انكر الله والله خير الماكرين هنا ايضا فيها اثبات صيغه المقاربه له مكر نعم له مكر فمكر الله جلال فعلاء برد كيك الكائدين ومكر الماكري كما فعل بشعيب وصالح فإنهم مكروا والله رعلا مكر به قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكر فانظر كيف كان عقبة المقريم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فالله جعل مكر بهم وأتعلم منهم مكروا أن يقتلوه ثم يقول ما شهدنا مهلك أهله وإننا الصادقون فمكر الله بهم وأيضا مكروا بعيس عليه السلام لصلبه وقتله فمكر الله بهم فألقى الشبه على من دلهم على مكان عيس وصعد الملك الملك وكان على جناح ملك إلى السماء عيسى أنامه الله جل وعلا ومكروا ومكر الله الله خير الماكرين قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك ألي ومتخيرك من الذين كفروا وجعل الذين كبعوك فوقال الذين كفروا إلى يوم القيام إلى يوم القيام وأيضا قد مكر الله بفرعون وقومه فرعون لما رأى الرؤية وفسرت أنه من بني إسرائيل من أكل هلك على دي امر بذبح لساء الأرجال وطرق وتأذكور طرق الناس فما حدث مكر الله به ورب موسى عليه بين بين هديه وهنا مكر أهل, أهل مكة مكروا بالنفس السلام واتفقت كلمتهم على قتله وجاء الشباب السدة وقالوا تتنوع قبائلهم حتى تتوزع دماؤه في القبائل فلا استطيع بنهاشم القتال مع كميع القبائل فأقبلوا إيش ليأقبلوا من ذلك وحدث ما حدث واتفقوا ووقفوا على بوابة النفس وأهل الكفر له مع عبد الأخلاقيات فلما استنفذ صبر الشببة قالوا لما نقف فنتصور البيت ونقتل محمدا ونخرج فقال أبو جاهل, أبو جاهل هو الذي ذلك. قال جئنا لقتل محمد صلى الله عليه وسلم ما جئنا لنروع لن بنات محمد فانظر هنا هذا الباب على, على, على المكر بهم فلما اتفقت كلمتهم مكر له بهم فخرج المسلم وقرأ عليهم جميعا وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَا أَيْدِينَ سَدًّا وَمِنْ خَفِيْنَ سَدًّا فَأَغْشَئِنَا مَنْ فَهُمْ لَا يُسْتُرُونَ وليس المقر الإنقاذه من, من أيديه فقط المقر كل المقر أن الله جعل جعلهم في غفلاتهم تكون هي الحاسمة اللي يجي رؤيت النامس صلى الله عليه وسلم واتخذ من عالماً خريتاً في الطرق ثم حتى يعمي على, على أهل, أهل مكة وجاء الطلب خلف النبي صلى الله عليه وسلم فانقذ الله تعالى ودخل المدينة وأسس الدوله الاسلاميه في هذا الباب الغرض المقصود بان ضاع الفؤاد لما ذكروا بالنبي صلى الله عليه واله مكر بهم واتوا الشرك السته فكانوا قال واذيامكر بك الذين كفروا بيذبتوك او يثبتوك او يخرجوك وينكرون انكر الله والله خير الماكرين قال الله قالت تعالى اذا قلت عليم والله خير الماكرين هم مكروا بك ليخرجوك ويقتلوك مكروا فقد اتفقت كلمتهم, كلمتهم على قتلك فلن يستطيعوا اتفقت كلمت كلمتهم على المساومة هذا مطلب النبي عندما جاء النساء فقالوا يا محمد أرأيت أحدا فعل بقوم ما فعلت يا محمد لو أردت السيادة والله ما استضرنا إلا عن أمرك يا محمد لو أردت النساء لأتيناك أجمل نساء العرب يا محمد لو أردت المال ورب العزة لأتيناك بيشة قال لجمعنا وقال اقسمه بقسمين لجمعنا لك الاموال حتى دين <تصفيق> ذمي ماشي في قولي والله خرب المكرين انه يوسف الله اعلى بالمكر لكن ليس اطلاقا لان هذه صفات, صفات المقابله ينكر بالمكرين ينكر بالمكرين ويكيد للكائدين وانظر كيف مكر بهم فانامهم جميعا والنبي عليه وسلم يمر عليهم جميعا وهو يقرا واقول وجعلنا من بين ايديهم سددا ومن خلفهم سددا فاغشيناهم فهم لا يقصرون قال تعالى وجاءهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين لما قرئت عليهم ايات القران قال عادا وجحودا ومكابره قالوا قالوا قد سمعنا لو نشاء لكنا هذا ان هذا إلا اساطير الأولين وهذا سبحانه رب العظيم وهذا أمر جلل لان الله باين لنا من اول قران لاخر ما استطاع ان ياتي بايش بايه قال الله تعالى وان كنتم في ريب مما من نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثل بقدر شهادتكم ان كنتم صادقين شوف التعزيز وقوه التعزيز فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار وايضا قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم من بعض ظهيرا وقال الله تعالى قل فأتوا بعشر سور مثل مفتلات ولن تستطيعوا مستطاع كان أن البلغاء عنده يعني عيب في حرف في لسانه من الفجر إلى العشاء أتى بأبيات الشعر يتكلم لا يتوقف ولم يأتي بكلمة فيها حرف حتى لا يظهر عيبه فيه الحرف طول الفصاحه والبلاغه وما استطاع وذلك الله عز وجل اعجزهم عندما قال ا ل ص كل ذلك يقول عجزتكم هذه الحروف وهي لغتكم اتيتوا القران بهذه الحروف ولم تاتوا بنظم كنظم القران بحال احوال ان انصح التعريب قال واف قام ضهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره مثل اقبل لا شوفونا العتب والجحود قالوا لو ش... قد سمعنا لو نشاء لكنا استهدا ان هذا إلا اساطير الاولين ما طلا نصيحهم وكبيرهم عندما قال والله ان له الاحلاوه وان عليه التلاوه وان اسله لمغض وان اعله لمسمر قال, قال سمعنا قول الشعراء والكهنة ليس بقول الشعر وليس بقول الكهنة وليس بقول الجن ثم, ثم قال في وصري هذا الوصف لكنه لما أعطي المال ففكر وقدر فقطرك فقطرك ثم قترك فقطرك ثم نظر ثم عرس وصل فقال إن هذا إلا سحن يؤصر إن هذا إلا قول المشاكل سنعيد نعيدهن شاء الله يعني نقف عند هذه والفضل المستمتة بعد, بعد الحلقة نأتي لنقبل إن شاء الله أزاك بالدخل لكن من أراد الله فتنة قلبي لن تجد له وليا مشهدا فسبحانه رب العظيم يعني يعلمون بأن القرآن هو الحق وأنه من الله جاءتنا ومع ذلك قد عرضوا معارضة تمتامة له وقالوا لو شئنا لقلنا نستهد السلام عليكم ورحمة الله